قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقع فيه المقاسم فلا يرد على أحد يأتي بعد هذا برأي مالك وفقه في المسألة حديث ابن عمر هذا ثابت ويرويها أيضا ابن قدامة في المغنم عن أبي داود ويقول به أبو حنيفة رحمه الله ومالك يقول قاعده عامة من وجد مالا له كان قد أخذه المشركون وجاء في الغنائم إن كان قبل القسمة فهو أحق به عملا بحديث ابن عمر وهو مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعد القسمة فليس بحق له لان الغانم احق به لان يده عليه اصبحت يد حق بقسمة الغنيمة على الغانمين. ان شاء اخذه بقيمته وان شاء تركه. هذا فيما يتعلق بايش? المال.